بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمْلَكُوا ما عادوا فأملكو بريح صرصر نعاتيا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاليا فهل ترى لهم من باقيا؟ 118. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ هَدًّا كَالدُّكَّةِ وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وشقت السماء فهي يوم إذ و هي والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانيا يوم إذ تعرضون يوم لا تخف من ما فيئن فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها ام قرئ كتابا اني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه راضيا في جنته عاليا اطوف وادانيا 119. وأكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 110. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول 111. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 114. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين 115. ثم لقطعنا منه الوتين 116. فما منكم من أحد عنه حاجزين 117. وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ